هُوَ الَّذِي يُؤْتِى لِيَاحَ حُبْشَرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ قَطُّ هُوَ الَّذِي يُؤْتِى لِيَاحَ حُبْشَرًا بَيْنَ يَدَيْ إِذَا أَقَلَّتْ جَحًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ فَأَن به الماء فأخرجنا به من كل السماء كذلك نخد الموت قُدخون كذك